إِنَّ دِينَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هو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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجلهم مسمى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رسلنا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 تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا تَضَرُّعَهُ وَخَفِيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۖ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ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 قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم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 قُل إِكََّينَ أُبَسلوا بِمَا كَسَبُوا لَهُم شَرَابُ مِنْ حَمِيم لَهُمْ شَرَاب مِنْ حَممِ عَذااب أَلم بِمَا كانَوا يَكْفرون قُلْ الأأَنَدَرُوا مِن دُون اللهِمَا لَا يَ فَعنَا وَلَا يَبُرونَ وَنُرَدّ على عقابنَا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون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 سمع اللہ لمن حمیدہ الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالت يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين إذ الْ قَالَائِذِرهِهِمُ لِأَابِهِ آزَرَاءَةَ التَّخِذ وَصْنَ مًاْ آلهَة إِي أَراكَ وَقَهُمَكَ فيِي ضَلَال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رآك هكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئي لم يهدني ربي لأكون من القوم الظالين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 وحنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله قال أتحاجوني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 ڈا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 وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجيز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلًا تضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم و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 إن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ الله أكبر الله سمع الله لمن حمده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 تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثُم ذَرهُم فِي خَوْظهِمْ يَلعبابون وَهذا كِتاب أَزَلناهُ مبارَكُمْ مصدَدِّق الذي بَينَ يدي مصَدِّقُ الذي بَيْن يديهِ, يديه وَتُذِرَأَُّقُرَى وَمنَنْ حَها وََّذينَ يُؤمنِنونَ بِالآخِرَةِ يؤمنونهَ بهِه وَهُمْ علىى صَلَاتِهِم يحافِرون وَمنَنْ أأَظْلَم مَِّ نِفْتَرَ على الله یبن او کال اوشیل شہ اوکل اشئیوہ شئی او مثل ما انزل الله وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شركاء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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون سمع اللہ لمن منفمیدہ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 آمين وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحتون اون و رل سوحیب واحی بخل قل شل وخل قل شلی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 موبی کل آر مشرک میں شوقوں میں جال نل پی وم انتقل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 قُلْإِ مَل يَاتُ عِندَ اللهَّ قُلْإَِّ مَآياتةُ عِندَ اللهَّهِ وَماَا يُشِْركُمْ وَماَا يُشْرُكُمْ أنه إذَا جَاءَت لا يُؤمنِنُون وَنُقَلِّبُ أَفِْيدَتَهُم وَبِصَارَهُم كَمَا لَم يؤمنِنُ بِهِ أَووَ ل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 سمع اللہ لمن حمید